ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء وَل نَبِلُ وََّكُم بِشَيم مِنَخَوْف وَالج وَنَقُصم مِنَ الأأَموَالِ ونقص وَالأَم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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته وأولئك الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف فبهما فإن الله شاكر عليم ومن تقوى غيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 119. في الكتاب أولئك يلعنهم الله هو ويلعنهم اللاعنون اولئك كان الله ويلعنه ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم 119. وأن الذين تابوا وأصلحوا وبينوك أولئك أتوه عليهم 110. وأنا التواب الرحيم 111. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائك والناس أجمعين إن الذين كفروا وماكوا وهم كفتاغ أولئك عليهم لعبة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا اله الا هو الرحمن